وَاتِنَا أَبَدًا مَا ابْطَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ تَارَةً عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلا تَسْلِطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لا يَخَافُكَ فينا وَلا يَرْحَمُنَا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 وصاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور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 وتقدست أسماءك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أنجي المستطعفين من المؤمنين في كل مكان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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو واعدنا من الشر فوق ما نحذر اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل نحصي فنا أن عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر